وأكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقرؤ ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إن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 وجعل فيها رؤسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوا اليسائيين ثم استوى إلى السماء وهي دخان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 وَذَٰلِكُمْ غُنْمُكُمُ الَّذِي وَنَتْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحذنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَخِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ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 لي عدول الحسناء أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب ولي وإذا أنمنا على الإنسان أعرضنا أبيان به وإذا مسوا الشر فذو